ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فمس كانوا لربهم وما يتضرعون حتى فتحنا عليهم بابا ذا ذا عذاب شديد ذا عذاب شديد إذا هم فيه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 وكنا ترابا وعظاما أئنا لنبعوتون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أتاقير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مر رب السنوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تستكون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن ثم تعلمون سيقولون لله قل فأنما تسحرون